وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نَقَمُوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد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 والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ